لا هوا قبلك ولا امل بعدك ولا سمى الا في عيونك ولا ثرى الا في وعدك انت كل الناس وحدك من ملك عتمة عيونك وابتسام الفجر فيها ما بقى في الدنيا ناس ولا بقى ارض يبيها انت يا عمر الليالي كلها قربك وبعدك انت كل الناس وحدك انا حبك والله شاهد انا حبك والله شاهد روحي من غيرك تضيع وانحكى في حب واحد اتركيه انت الجميع اظلمي قلبي بدلالك وانصفي من هو يردك انت كل الناس وحدك